الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نلتقي مرة أخرى مع متن نخبة الفكر وفي اللقاء السابق تكلمنا وهذا اللقاء الثاني في اللقاء الأول تكلمنا على ترجمة الحافظ ابن حجر و بعض رحلاته العلميه وانه عاش يتيما وذكرنا أن الخروبي هو كان وصيه وانه سافر ورحل إلى مكه وانه صلى بالناس اماما عندما كان عمره كم 12 سنة لكن مؤقتا كان مؤقتا ثم بعد ذلك بدأت الرحلة في طلب الحديث ولازم الحافظ العراقي وأخذ عليه كتبا كثيرة كما استفاد من الهيثم صاحب المجمع وتكلمنا تكلمنا على أصله ومنشئه وعلى أن لقبه ليس ليس ابن حجر وإنما هو لقب لبعض اجداده أو آبائه ثم ذكرنا كونيته ابن فض وأنه ألف كتابا في هذه الكنيا كل من كان اسمه أحمد وكنيته أبو الفض وقيل إن من كناه بذلك والده تيمنا أن يكون مثل قاضي مكه انذاك كما ذكرنا أن بعض مشايخه كناه بيكون أخرى ثم ذكرنا أيضا أن من أجمل الكتب التي ألفها ذكرنا فتح الباري وذكرنا غيرها من الكتب واليوم سنتكلم على فهم بعض المبادئ العشر لأن كل علم لا بد أن نعرف موضوع كل علم فموضوع هذا العلم ما هو أو موضوع كل علم ما هو موضوع كل علم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارنه الذاتيه ولا يمكن أن نتصور هذا ونعرفه إلا إذا عرفنا مبادئه ما تعرف عند العلماء بالمبادئ العشر كل علم كل علم لا بد له من مبادئ عشر هذا كما يقول العلماء هذه ضرورية وإن صح التعبير ضرورة صحية لا بد منها فكل من أراد أن يحصل ويحصل العلوم على أصولها ماذا نعني بقولنا على أصولها يعني بالقواعد التصيلية والتأسيسية والحدود التصيلية على حد تعبيري المناطق لا بد أن يعرف مبادئ من أجله شرع الطلب لا بد أن يعرف مبادئ ما من أجله شرع الطلب حتى يكون ملما بفنه وتحصل له ملكة قوية في الفن الذي يريد دراسته وتعلمه وتفهمه والاستفادة منه وإتقانه لا مت. تحصل لك ملك في علم من العلوم لذلك الأمر بعض لهم ملكة قوية ولهم أيضا سطنة ولهم فهم لماذا؟ لأنه يكون قد حصل العلوم على أصوله أو على أصولها، فلذلك إذا شئت أن يمتاز عندك علم من العلوم عما أدى وإذا شئت أن تصون سعيك وعملك عن العبث دائما أقول لكم إن أفعال العقلاء تصنع العبث، إن أفعال عقلاء تصنع العبث. واذا شئت لا تدخل في فن وتخرج منه كما دخلت اثق وحقق ودقق في مبادئ كل علم لذلك العلماء وضعوا هذه المبادئ كالسياج حتى لا يدخل في العلم من ليس منه ولهذا نحزم له عباره مهمه جدا ذكرها في مداوات النفوس وهذا الكتاب ان شاء الله اذا بقي لنا في العمر فسحا أن نقرأه ونصرده كتاب رائع من أروعي ما كتب في تزكية النفوس وفي مداوات النفوس وطبعا أنتم تعلمون الآن يعني رسائل حزم جمعها بعض المشايخ في زماننا ولسيما حققها ناصر النجار ذا دنياطي حققها في أربعة أجزاء وقد سبقوا إلى تحقيقها الدكتور إحسان عباس جمعها ايضا جمعها الرسائل رسائل ابن حزم. فله كلام من ضمن ما جاء في هذا الكتاب المداوة النفوس يقول لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها لا آفة أضر على العلوم وأهلها بعض النسخ فيها لا آفة على العلوم أضر وأهلها أضر ولكن قالوا الصحيح بالرجوع إلى بعض المخطوطات قالوا العبارة الصحيحة لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها يقول لا آفة كلمة ينبغي أن تكتب بذوبان الذهب بل بسواد العين كلمة رائعة ينبغي أن ننعم النظر في ألفاظها بل أن ننعم النظر فيها ونتأملها جيداً. لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها. ثم يقول: فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون. فانهم يجهلون ويظنون انهم يعلمون. ويفسدون ويقدرون أنه يصلحون ويقدرون انهم يصلحون هؤلاء من هم هؤلاء يوم الذين لم يعينوا النظر في مبادئ واولويات العلوم ولا انعنوا النظر في ايات الله ودلائله التي بينها في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ولا احاطوا علما بوجوه الأدلة بوجوه الأدلة ولا ضبط وجوه دلالات اللسان الذي أبيان الألسنة وقد أنزل الله به شرف الكتب كما يقول شيخ الإسلام بلتيني رحمه الله في مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى يقول هذا في معرض ربه على تأصيلات بعض المتكلمين، ولهذا السبب كان من الأسس التي جرى عليها المصنفون في الفنون والعلوم كان من الأسس ماذا؟ ذكر عشر مبادئ تعرف بها العلم وتبين بعض خصائصه وصفاته لماذا؟ ما العلم؟ ليشرع فيه الطالب على بينة وبصيره وينجه على هكي واضح وسنن ظاهر لا بد ان يدخل العلم وهو على بينه على ما يقدم عليه ولهذا يسمي العلماء هذه المقاصد المهمه لكل علم لان هذه المقاصد هي التي تكون للعلم اجماليه كما قالوا تجعل من يشرع في دراسته ملما به ملم بالفن الذي تريد الدخول اليه ولهذا اعتاد المؤلفون ماذا أن يقدموا مؤلفاتهم في العلم بمقدمة في بيان, ماذا؟ بيان مبادئه في بيان مبادئه ولذلك الآن صاحب كتاب الإحكام قال حق على كل من حاول تحصيل علم من العلوم واجب حق بمعنى واجب على كل من حاول تحصيل علم من العلوم ماذا, ماذا يفعل؟ أن يتصور معناه أولاً بالحد أو الرسم هذه طبعاً مصطلحات المناطق والحد المرمي التعريف لماذا؟ ليكون على بصيرة فيما يطلبه لابد أن يكون على بصيرة فيما يطلبه وأن يعرف ماذا أو أن يعرف موضوعه لابد أن يعرف موضوعه الذي يريد الدخول إليه وهو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم وفي ماذا يبحث؟ عن أحواله العارضه له تمييزا له عن يرهم العلوم فهذه المبادئ تميز بين العلوم لبينها التباين بينها تباين ولذلك العلم ما, ما الغاية من دراسته المقصودة من تحصيل هذا العلم ما هي الغاية؟ طيب أيضاً حتى لا يكون سعيه عبثا تلا يكون سعيه عبثا وأيضا ما البحث فيه من الأحوال والتي يسميها العلماء مسائل العلم لتصور طلبه ايضا مشت صور طلب ديره. وما منه استنداده وأن يتصور مبادئه التي لا بد من سبق معرفتها فيه لإمكان البناء عليها لأن هذه المبادئ عليها ماذا عليها يبني العلماء أو عليها لابن هذا العلم لذلك العلماء قالوا حق معنى يجب على كل طالب أن يعلم ما الغرض من دراسته لهذا الفن وما هو ومن أين أخر وفيما وكيف يحصل حتى يتمكن الطالب في ماذا ويسهل يتمكن هو يسر أنت تدرس مصطلح الحديث ما الغرض من دراستك لمصطلع الحديث تدرس مصطلع الحديث رواية ودراية ما هو الفرق بين علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية ما فائدة هذا العلم ما حقيقته ما مبادئه ما مادته التي منها يستمد ما موضوعه ما مسائله ما اسمه ما حكمه اذا لابد على الطالب أن يعرف أيش؟ أن يحفظ هذه المبادئ أن يتقنها وليس مبادئ فن واحد كل الفنون وهي مبادئ عشر لكل الفنون لابد أن يتقن هذه المبادئ لكل الفنون لابد أن يضبطها لابد أن يفهمها ولذلك قالوا ينبغي لكل شارع في فن من الفنون أو علم طبعا عندما يطلق الفن يراد به نوع من أجواع البذو وليس الفن الذي يطلقه الآن الحداثيون اكرم الله والسامعين الفن إذا أطلق يراد به الرقص يراد به الأفلام الماجنا يراد به لا الفن نوع من أنواع العلوم يتفنن فيه الإنسان فلا يمكن أن تتفنن في هذه العلوم إلا إذا تصورت هذا العلم بمبادئه التي ذكرنا لكم وإذا كان من دخل إلى هذا العلم يعني كما ركب متن عمياء وخبط خبط ناقة عشواء ناقة عشواء إذن كيف يكون سيرها فلذلك أوصى العلماء في مثل هذه المقام أن يتقن الطالب وأن يبدأ بماذا أن يبدأ بالاشتغال بتصور مبادئ كل علم يريد دراسته لا بد أن يشتغل بماذا بتصور مبادئ العلم الذي يريد دراسته بد أن يتدرج فيه لا بد هذا هو الذي سمه الله بن عباس الرباني الذي يربي الناس على صغار العلوم قبل كبارها لا بد أن يذكر لهم على الفن هذا التصور الاجمالي لا بد أن يذكر لهم هذه المبادئ هذه المبادئ تعين الطالب على ما؟ على التحصيل ثم الإجمال مئات التفصيل ولذلك نظم العلماء قديما وحديثا هذه المبادئ العشر مبادئ, مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد مسائل نسبة واسم حكم وفضل واضع عشر تعب يعني ذكروا هذه العشر بعضهم قال إن مبادئ, كل إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمر وفضله ونسبة والواضح والاسم الاستمداد حكم الشارع حكم الشارع طيب مسائل أو مسائل, مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف ومن در الجميع هذا الشرف وصاحب الإضاءة يقول من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد وحكم يعتمد اسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل فتلك عشر للمنى وبعضهم منه على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر بعضهم اقتصر على الحد والموضوع والفائدة ذكر من المبادئ الحد والموضوع والفائدة بعضهم ذكر ماذا ذكر من المبادئ الحد والموضوع وماذا آخر والفائدة, والفائدة, والفائدة. لذلك قال العلماء بعضهم ذكر فأول الأبواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد والوضوع ثم الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع تصور المسائل الفضيلة ونسبة فائده جليلة حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيد بها يصير مبصرا لما طلب بها يصير مبصرا لما طلب تقالوا يعني يفهمها قبل قبل الشروع في الطرق يفهم هذه المسائل فإذا أمعنتم نظر في الابيات الأخيرة معنى أن ولا سيمة البيتين ولا سيم البيتان الأخيرة معنى أن فهم أن فهم هذه المبادئ العشر أمر واجب لمن شاء التحصيل والتأصير ويفهم ذلك من قولهم حق على طالب علم وحق معنى واجب معناه واجب ها. مصطفى أنظر هذا ما به توقف نعم إذن حق على طالب العلم أن يحيط معنى حق واجب وطبعا في القرآن والسنة وردت لفظة حق ويراد بها ماذا ويراد بها المجهد لهذا قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا كما يقول الأشاعر لا, لا يجب في حق الله شيء الأشاعر يقول هذا لا لا ولهذا في, في جمع الجوامع فصل لا يجب في حق الله شيء هكذا قال فصل لا يجب في حق الله شيء بينما هناك نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على العباد أتدري ما حق الله على العباد إذن معنى وما حق العباد على الله خلاص وما حق العباد على الله إذن معنى واجب واضح فلذلك قال هنا حق على طالب علم أن يحيط علم بذل العشر العشرة ميزها ينط بها بفهمها قبل الشروع في الطلب بها يصير مبصرا لما طلب بها يصير مبصرا لما طلب واضح طيب ما معنى المبدا ما معنى المبدا المبادئ ما معنى المبدا هل هناك اشكال ننظر الآن. الآن, الآن, الآن ما معنى المبدأ إذا أطلق طبعا الآن لما تكلمنا على أن هذه الفنون تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى أن يتكلم الإنسان على مبادئه فإذا حصل مبادئه سهل عليه الأمر ويؤسس ويؤصل حول معه حول معه ويؤسس ويؤصل لماذا لهذا العلم الذي يريد دراسته لكن المبدا ما هو المبدا المبادئ جمع ماذا المبادئ جمع ماذا جمع مبدا ما هو المبدا سبقان ذكرنا المبدا في ماده ناح. من يذكركم المبادئ جمع ماذا جمع مبدا والمبدا هو ما يتوقف عليه المقصود بوجه نار وما يتوقف عليه المقصود بوجه نار واضح طيب ولكل علم مبدأ بل لكل شيء مبدأ لكل شيء مبدأ ومنه يقول فلان ما عنده مبادئ ما طبق ولا مبادئه فلذلك علم النحو له مبادئه علم الفقه له مبادئه علم الأصول له مبادئه علم المصطلح له مبادئه علم العقيدة أيضا ها، بمبادئه لكن قد يقول قائم لماذا درجه لا نقول سؤال هذا يوجب نفسه لا نقول يطرح نفسه لأن هذا خطأ يطرح طرح يقول اطرحه السؤال لا يطرح يرمى مرمي لا يقال طرح السؤال طرحه بمعنى رمى بل يقال هذا السؤال ها يوجب نفسه لماذا درج كثير من المتاخرين بذكر هذه المبادئ يعني مبادئ العشر امام كل فن لماذا لان كل من يكتب جرت عادة رمى أن يذكروا هذه المبادئ جرت عادتهم أن يذكروا هذه المبادئ لماذا واضح فلذلك يسألوا لماذا جرت عادة المؤلفين وكذلك من يدرس طلبا جرت عادتهم أن يذكروا ماذا أن يذكروا هذه المبادئ. أن يذكروا هذه المبادئ لماذا؟ الجواب زرت عادة المتاخرين أن يذكروا في أول كل فن هذه المبادئ العشرة لينتفع الطالب بها نعم لينتفع الطالب بها وليكون ينزعوا ينزعوا ليكون ماذا؟ على بصيرة وبينة من أول الأمر ولا يختلط بذلك العلم لأن لا يختلط بذلك العلم غيره من العلوم وتعتبر مبادئ الفن نصف ماذا؟ نصف الفهم قالوا مبادئ كل فن مبادئ كل فن نصف الفهم إذا فهمت المبادئ فكأنك فهمت نصف الفهم لهذا جعل العلماء هذه المبادئ من الواجبات المتممات في أول كل فن واختلفوا في عددها بعضهم قال جملة عشر وهذا هو الذي قاله جمهور هذه العلم وبعضهم قال إنها ثمانية وبعضهم قال إنها خمسة يعني خمسة مبادئ وبعضهم اقتصر على ثلاثة كما قلنا وبعضهم زاد على العشر المبدا حادي عشر هو شرف العلم شرفه هذا كما ذكر بعض العلماء وتجدون هذا في كتاب التاصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل شيخ بكر ابو زيد فزاد هذا الحادي عشر هو ماذا ماذا يسمى شرف العلم هذا يشفي قولهم قول بعضهم ينبغي لكل شارع في تصنيف او تأليف او تدريس ان يذكر بين يدي ذلك ثمانيه اشياء تعرفون هذه الأشياء الثمانية اي واحد اراد ان يكتب كتابا او اراد ان يدرس طلبا او اراد ان يصنف او يحاضر قالوا ان يذكر ثمانيه اشياء في ابتداء عمله ما هي هذه الثمانيه البسمة الاولى ما هي ثمان اشياء البسمله ثانيه الحمدله طبعا البسمله ابتداء بالبسمله ابتداء حقيقي ولا اضافي حقيقي لانه لم يسبق بشيء والابتداء بالحمدله اضافي لانه سبق بشيء وسبق بماذا بالبسمله ثالثا ان يذكر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه رابعا ان يذكر الشهادتين خامسا أن يذكر تسمية نفسه، أن يذكر تسمية نفسه، أن يذكر تسمية نفسه، هذا كم تسمية نفسه، يذكر تسمية نفسه. سادساً يذكر تسمية الكتاب، أن يذكر الكتاب لأن الكتاب الذي جو إلى هل يعتبر عند المالكين؟ لا يعتبر. ولذلك قالوا لا يجوز للمسلمين أن يفتي من كتاب لا يعرف مؤلفه على أن العلماء لا يسلمون لهم هذا الإطلاق لأن الكتاب لا يخلو. إما أن يكون كتاب فيه أحاديث صحيحة عرفنا صحتها من ماذا؟ من طريق وطرق أخرى أو كتاب من كتب السنة هذه نعلم بها لا كوني الحديث موجود في هذا الكتاب لا لكونه وجد من طرق أخرى صحيح لكن إذا كان في مسألة اجتهادية أو في جهل مؤلف الكتاب وفي أحاديث لا نحسن التمييز بين الصحيح والضعيف أنا ذاك نقول نعم بهذا القيد يسلم لهم ما ذهبوا إليه إذا كان في مسائل اجتهادية والكتاب مؤلفه مجهول وغير معروف لا بعلم ولا بدين ولا بورع هل ناخذ منه لا ناخذ منه لكن اذا كان الكتاب جهل مؤلفه وفيه احاديث صحيحه من طرق اخرى هل ناخذ بها ام لا ناخذ بها ناخذ بها بكم يا صحت من طرق اخرى واضح اما اذا كنا لا نميز او في مسائل اجتهاديه ليس فيها دليل فماذا نقول ان ذاك لا يعمل بها. لكن عرفنا شخصا عالما من اهل الفضل والورع والتقوى واجتهد في مساله ليس فيها نص ناخذ بقوله عندما يجتهد عالم في زماننا ويجتهد الى مالك او الامام ابو حنيفه او غيرهم فناخذ بقوله لذلك ترى الان في زماننا يحاربون التقليد بصفه عامه حتى للعوام ثم يلزمونهم لماذا بتقليدهم هم. يعني إياك والإمام مالك وهم رجال ونحن رجال ومعتنازات ابو حنيفه كذا والامام مالك كذا ثم يلزم باتباع ربع المدخل وهو لا يصل ربع عشر طلبه الامام مالك ثم يلزم ايضا باتباع الشيخ الرزامي ثم يلزم يا سبحان الله اذا كان بد من التقليد قبل من الكبار اذا كانت مساله اجتهاديه لا مساله اجتهاديه ها إذن هذه كم قلنا المسائل السادس المساله السادسه السابعه ان ياتي في اول عمله ببراعه الاستلهام براعة الاستهلال هو ان يبدا كتابه بما يدل على المقصود يعني يكون في اول كلامه ما يدل على مقصود المؤلف او المدرس اراد ان يؤلف مثلا في النهر يذكر الحمد لله ثم يذكر الناصبين والرافعين والخافضين جناحهم للمستفيد ماذا نفهم انه سيتكلم على لان هذه براءه سيتكلم على النهر الحمد لله الذي جعل الصحيح أفضل من الضعيف والضعيف أفضل من والحسن أفضل, أفضل من القبيح ما على ماذا يريد أن يتكلم الحديث صح. عندما يأتي إلى التفسير ثم يأتي بما يدل على مراد المؤلف أو مراد المدرس واضح؟ هذا السابع السابع إلى الثاني بقي لنا أن يذكر نفض أما بعد هذه يسمي العلماء اذا كانت تلك تسمى المبادئ العشر هذه تسمى ايش? مبادئ الاصول الثمانية. حسروها جيدا. مبادئ الاصول الثمانية. ها? لابس هم تذكرواها على جناح السرعة? القلمائية? البسملة الثانية? الحمد لله ها? هذا مصدر ايش? الحمد لله. الحمد لله. البسملة? الحمد, لله. الحمد لله. هذا يسمى مصدر مسلوك. زين? ها? الصلاه الشهادتان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ماذا اخر يلا افقي هذا الرابعة اسم الكتاب ها اسم الكاتب ثم اسم الكتاب ثم ها المقصود لا ها بقي السادس ام آل براثس براثس ثم لفظ اما اما بعد طبعا لا نريد ان نتكلم على اول من قال اما بعد الخلاف القائم فيها ويعجبني السابق الرفاعي قال كلمه اعجبتني جدا قال ذكروا بان اول من قال اما بعد ذكروا فيها اكثر من عشرين قولا واختلف ولم يستقر الامر على قول من الاقوال وكل قول حاولوا ان يذكروا دليله لكن يقول اختلفوا في اما بعد اول من قال اما بعد، وأنا اول من قال أما قبل، وأنا اول من قال أما قبل. أكرر يقول الكاتب صادق صادق رفاعي. فإذا إذا فينا هذا بأن أي علم لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه؟ ها من فهمي مبادئ العشر أو الحادي عشر أو الثمانية أو الخمسة أو الثلاثة، مبادئ العصور الثمانية أيضا العصور الثمانية. التي ذكرنا لكم انفا فالآن نشرح في علم الحديث لان مصطلح الحديث مصطلح الحديث وعلم الحديث الذي يجعل مصطلح الحديث وعلم الحديث يعني اسم واحد يخضع علم الحديث جنس وتحته انواع علم الرجال علم المصطلح، فعلم المصطلح نوع من أنواع علم الحديث، فيخطئ كثير من الناس يذكرون تعريف علم الحديث هو نفس تعريف المصطلح، هذا خطأ واضح. إذن الآن نشرع في ماذا؟ في معرفة مبادئ علم الحديث. قبل أن نتكلم على مبادئ علم الحديث، علم الحديث لكن ينقسم. علم الحديث ينقسم الى كم الى قسمين علم الحديث ينقسم الى كم قلنا الى قسمين علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه كذلك لا ادخل في التفاصيل انتم تعلمون ان هذا النوع في مؤلفات خاص في علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه وانا في عندي يعني في هذا الفن مؤلفات العلماء أكثر من خمسة في مبادئ علم الحديث طيب علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه وفي نفس الوقت في نفس الوقت اختلفوا هل علم الحديث دراية هو علم يعرف منه حقيقة الرواية ويعرف منه شروط الرواية؟ ويعرف منه انواع الروايه ويعرف منه احكام الروايه ويعرف منها حال الرواة ويعرف منها شروط الرواة ويعرف منها اصناف المرويات وما يتعلق بها او هذا التعريف لعلم الروايه عن لعلم الدرايه خلاف ايضا بين العلماء وهذا لا يجعلنا نضيع الوقت كثيرا فيه بل الآن سنتكلم على علم الحديث درايه علم الحديث درايه معنا دراية ها علم الحديث درايه إيش معنى يعني من جهه الدرايه والتفكر في اسانيده ومتنه الدرايه معناها ايش درايه التفكر تفكر في ماذا في الاسانيد والمتن والمتون متون الحديث فهو أول الابواب في المبادئ وتلك عشرة على مراد الحد ما هو حد علم الحديث دراية ها طبعا هذا التعريف بعضهم لم يسلمه لكن نذكره كما هو علم الحديث دراية ما هو علم يعرف به أحوال السند والمتن علم يعرف به احوال السند والمتن نقف مع هذا التعريف ركزوا معي جيدا ان كلمه علم سيأتي الكلام عليها جنس عندما تقول علم تدخل كل العلوم. يعرف وهذا هذا ونقف نقف نرجع اليها لها أه. اليها عوده ان شاء الله يعرف ولم يقول يعلم لان المعرفه يسبقها جار كما قال معنى اننا لم نكون نعرف هذه المبادئ وهذا العلم وبعد التعلم أصبحنا إيش؟ أصبحنا نعرفها فهذا العلم نعرف به ماذا؟ ونضرط به ماذا؟ أحوال السند والمتن من حيث ماذا؟ من حيث ماذا نعرف بها أحوال السند والمتن؟ من حيث ماذا؟ من حيث الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول والرفع والقطع هذه من المسائل ركزوا معي جيدا هناك يقولون السند والمتن السند والمتن معي هناك أشياء كما تكون في السند تكون في المتن وهناك أشياء خاص بالمتن هناك أشياء خاص بالسند طيب هل يمكن أن نقول الصحة والحسن والضعف والعلو والنزول والرفع والقطع في ماذا تكون هذا كما تكون في السند تكون في المتن فتقول في السند هذا إسناد صحيح وإسناد حسن وإسناد ضعيف وإسناد عال وإسناد نازل وإسناد ناش يعني كما تقول في السند تقول في المدن هذه من المسائل التي يتفق فيها السند والمدن فلذلك قلنا علم يعرف به احوال السند وكيفية التحمل معنى كيفية التحمل؟ يعني كيف تحمل الحديث استماع الحديث كيف روى الحديث كيف اخذ الحديث عن الشيوخ هذا معنى كيفيه التحمل كيف كيف تحملت الحديث كيف رويت الحديث عن الشيوخ كيف استمعت عن الشيوخ كيفيه التحمل والاداء معنى الاداء يعني تؤدي ما سمعته وترويه اداء مسموعه وروايته كيفيه التحمل الاداء وصفات الرجال صفات الرجال في ماذا؟ في ماذا صفات الرجال؟ من عدالة وفسق وغير ذلك غير ذلك يدخل فيه رواية الحديث بالمعنى ويدخل فيه ايضا رواية الاكابر عن الاصاغر والعكس فهمتم هذا التعريف؟ فهمتم يا ابراهيم علم يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء زين وماذا آخر وصفات الرجال وغير ذلك وصفات الرجال وغير ذلك غير ذلك ماذا قلنا؟ لا بس أنا أسألكم أشوف هل فهمت ما هذا علم يعرف بأحوال السند شو هي أحوال السند؟ يعرف بأحوال السند والمت ما هي؟ ها أنت؟ من صحة وحسن وضعف ذيل، علو ونزول أما تشبيه لك، هكذا كلام في اللغة ليس في السلاح علو ونزول ورفع وقطع وإلى طيب وكيفية التحمل إيش محل التحمل كيف كيف تح كيفية التحمل إيش هي؟ قبول الحديث ما بكام كيفية التحمل كيف كيف تحملت الحديث كيف استقبلت الحديث كيف أخذت الحديث كيف استمعت الحديث كيف رويت عن الشيخ؟ كيفية التحمل ما بك طيب والاداء ما معنى الاداء يعني كيف تؤدي كيف تؤدي ما سمعته من شيخك وكيف تروي ما سمعته من شيخك وكيفية الأداء ومداخل والرواية يعني كيف تؤديها وغير ذلك غير ذلك روايه المعنى رواية الحديث بالمعنى أو رواية الاكابر على أصالف فهمت الآن يا ابراهيم إذن ركزوا معي جيد علمه قولنا علم جنس يدخل فيه كل علم على أن لفظ علم إذا فهمتم هذا وتنبهوا لها جميعا لفظ علم في كل تعريف لها إطلاقات ثلاث أي تعريف تجد فيه مثلا في النحي يقول علم بقوانين علم بقوانين يعرف بها أحوال المبتدا والخبر أو أحوال الكلام او علم يعرف به معنى علم ننقل علم يراد به كم حاله ثلاث حالات لو ثلاث اطلاقات يا ركزوا لهذا لا اريد ان اعيدها مره اخرى عندما اسالكم ساجد الجواب حاضرا قولنا علم لا أريد أن أذكر ما قاله المناطق جنس والجنس للادخال وباقي التعريف كل الفصول والفصول الإخراج وقد يكون العكس لا معروف هذا في المعرفات لكن أريد أن أسأل شيء واحد إنما نقول علم هذه كلمة علم ترك في كل التعريف صحيح؟ صحيح؟ علم النح علم الفقه علم الأصول علم الحديث علم التفسير كل العلوم علم البلاغه ثم تقول علم كم إطلاق يكون لها؟ ثلاث إطلاقة إطلاق الأول يطلق العلم على الملكه الملكه إيش هي الملكة التي يقتدر بها على ادراك المسائل تكون عندك ملكه يعني تستطيع ان تدرك بها المسائل مفهوم يا ابراهيم ادراك لا الملكه التي يقتدر بها على ادراك المسائل هذه ويطلق الاطلاق الثاني على ادراك المسائل علم عندما تنظر انظر هل المراد به هنا الملكه ام المراد به المسائل ادراك المسائل ادراك المسائل ما هو نفس المسائل ادركت ان هذا يكون مرفوعا ادركت ادركت وليس نفس المسائل لاطلاق اول ما هو الملكه اطلاق ثاني ما هو ادراك المسائل اطلاق ثالث نفس المسائل نفس المسائل كل حديث مم. كل سند صحيح ها. كل سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم و... فهو... لا. كل سند متصفه ومفع مثلا كل ها. يعني بالكلية هكذا يعني هذه قواعد يعني نفس المسائل نفس المسائل كل حديث صحيح اجتمعت فيه شروطه ها او اختل منه شرط واحدة واحد شرط واحد لا يكون صحيح اذا اختل منه الشرط لا يكون صحيح مثلا واضح اذا عندنا كلمه علم عند علماء التقط ما يراد بها ثلاث اشياء ايش هي الملكه الملكه الملكه التي يقتضى بها على ادراك المسائل هل الملك يعني هل الناس في ناس يحفظون لكن ما عنده ملكة ليدرك ويفهم المسائل عنده حفظ لكن ملكه ما موجودة فهم طيب او ادراك المسائل تطلق كلمة العلم على ادراك المسائل واضح او تطلق على نفس المسائل تطلق على نفس القواعد مثلا نفس المسائل طيب هذا هذه المعاني جمعها بعض او احد تلاميذه الشيخ يحضيه هذا الشيخ يحضيه بعضهم ينطق هكذا بفتح اليه وهو خطا يقول الشيخ يحضيه هو الشيخ يحضيه احضى يحضي هذا سيبه ولا شنقيط سيبه أحد شنقيط احد جمع هذه الاطلاقات الثلاث في بيت معبر قال وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدرانكوا والملكة جمعها في الأجلس ها سجل هذا بيت وكل علم في اسمه مشتركة وكل علم في اسمه مشتركة قواعد هذا صرفنا هنا إذا فهو منه من صرف لكن يصرف قواعد إدرانكوا والملكة إذن هذه الإطلاقات جنعية في العاجل حتى تحصل لكم الملكة في هذا الفن ينبغي متى تحصل الملكة اولا في هذا الفن أو في غيره يا إبراهيم ها. فهمنا كتبت البيت يو عندما كانوا يكتبون تنظر الي وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. إدراك والملكة وكل علم ها في اسم في اسم مشتركه مش مستملك مشتركه, مشتركة. قواعد هذه مشترعه علم تشترك في من ثلاثه اشياء قواعد ثم ماذا اخر? ادرك ادراك القواعد والملكه فانت يا راين في شكلها ها طيب متى تحصل للطالب الملكه في اي فن يريد ان يقرأه وأن يتقنه متى تحصل له الملكة فيه قال العلماء بكزه جيل إن بغي أن تجول نفوس الطلبة في رياض المعقولات بستان المعقولات من علوم الآلة وعلوم الحديث علوم الآلة ليفهم المنقولات تجول نفوس طلبة في ماذا تجود؟ في علوم الآلة في رياض المعقولات لأن عندنا العلوم قسمان معقولات ومنقولات معقولات كالنحوي والبلاغتي والمنطقي واصول الفقهي وإلى غيره والمنقولات قال الله قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم المعقولات والمنقولات إذن متى تحصل لك الملكة كيل لا تحصل إلا إذا كان عقل الطالب أو نفوس الطالب تجول في رياض المعقولات ليفهم المنقولات كما قال بعض الشناقطة أيضا من أنحف الفكر سير النفس سير الفكر سير النفس فيما يعقل وسيوى في غيرها تحتله دعكم هذه بعدين ان شاء الله سنشير اليه اذا هذا هو تعريف علم الحديث روايه ودرايه درايه, دراية؟, دراية. اذا عرفنا علم يعرف به احوال السند والمتن وكيفيه التحمل والاداء وغير ذلك وغير ذلك, وغير ذلك. واضح موضوع هذا العلم يسمعون موضوع هذا العلم ما هو في ماذا يبحث هذا العلم في ماذا يبحث طبعا يبحث في السند والمت كيف يبحث في السند والمت ها كيف يبحث في السند هذا من حيث الصحه والضعف والحسن هل هو صحيح ام ضعيف فين في ماذا يبحث هو يبحث في الراوي والمروي من حيث ماذا قل من حيث القبول والرد أو قل من حيث الصحة والحسن والضعف فهمت يا رأي؟ إذا هذا هو موضوع هذا العلم فإذا أنت أتقنت هذا العلم فما هي ثمرته؟ ما هي فائدته؟ أنت أتقنت علم المصطلح ما هي الثمرة التي تجنيها من هذا الاطقاء؟ ما؟, ما هي الثمرة التي تجنيها؟ معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك هذه الثمرة هذا العلم وفائدة هذا العلم معرفة الحديث الصحيح من غيره ما يقبل هو الحديث الصحيح العبد نوع عليه والحسن بنوعه عليه وما يرد الضعيف بأنواعه وهو أنواع كثيرة معرفة ما يقبل وما يرد يعني معرفة الحديث الصحيح من غيرين. هذا ماذا يسمى؟ يسمى فائدة هذا العلم أو ثمرات هذا العلم فإن تغرأي؟ فضل هذا العلم ما هو لأن كل علم له مزية والعلم كما سبقنا قلنا في العقيدة يشرف بشرف المعلوم عندما ندرس العقيدة ما هو المعلوم هنا؟ الله عندما ندرس المصطلح ما هو المعلوم هنا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح إذن ما هو فضله ها. نعم لكن ما فضله فضله فوقانه فوقانه يعني فوق فوقانه على سائر العلوم بالنظر إلى ما يبحث فيه هو يبحث في ملا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله وحي من الله ألا إني أتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى قال الإمام الشافعي إن الوحي قسمان وحي يطلع وحي لا يطلع حديث بنوعين ومحل طيب فوقانه على سائر العلوم على جميع العلوم سائر جميع جميع العلوم طبعاً ما عدا القرآن حتى هو واحد اذا نوع واحد على سائر العلم إلا الفرق التي تتعلق بالقرآن والسنار شيء آخر واضح هذا ما هو نسبته نسبته تباينه معنى تباينه تخالفه لسائر العلم تباينه وتخالفه لسائر العلم لسائر العلم واضح طيب واضح ما هو واضعه واضح هذا العيد اي علمي علم الحديث ايش روايه ولا درايه درايه استيقظ علم الحديث درايه واضعه من هو قال واضعه القاضي ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بن غرمزي غرموزي الشهير بالرامه هرموزي لاحظوا هنا الرامه بضم اله وبضم المين الرامه هرموزي نسبه الى ماذا الى رامه هرموز بلد بخستان. قريبه من غرام الرامه هرموزي اول من الف في هذا العلم القاضي الرامه هرموزي وسمى كتابه المحدث الفاصل بين راوي الوقت طبعا المحدث الفاصل فهو مناوقسه لا بد منها ها كم الان كم ساعه طيب انا اريد نبهيها على شيء 55 في الحقيقة اللهم ستعلم لأن الآن سنتكلم على وضعها العلم وغيرا عندنا درس العقيدة فكنت أتمنى لكن قدر الله ما شاء أفعل لأن المقدمة هذه ضرورية هذا نصف العلم كما قال نصف الفن كأنك فهمت نصف في الفن الآن نحن فهمنا تعريف علم الحديث درالة كما فهمنا ما يتعلق به من الفضل والنسبه والثمره وبقي لنا الواضع الواضع قلنا هو ابن حدي هو من هو ابو الحسن القاضي ها الرامه هرمز، الموصلي وكتابه الذي كتب ما هو ها لكن بقي هناك سؤال تاملوا هذا السؤال هل اول واضع هل هو من حيث العموم ام من حيث الخصوص؟ خصوص ها؟ خصوص كيف من حيث الخصوص؟ ولا رميته من غير رام؟ يعني كتب من قبله يعني امام مالك و من حيث الخصوص احسن من حيث الخصوص اول واضح هذا العلم يعني جمعه في كتاب وان لم يستوعب كما سياتي ان شاء الله ولكن اول جامع كما فعل أول كاتب في علم الأصر الإمام الشافر وإن زعم الأحناف لأن الأحناف هم أول من كتبوا في أصر فقه وإن زعنا من؟ إن زعم أيضا الشيعة أول من كتبوا في أصر فقه وإلا فأصر فقه من حيث العموم كانت حتى عند صحاب كانوا يستعملون هذا كانوا يستعملون هذا لكن أن يجعله فنا وأن يجمعه في كتاب فأول من فعل هذا أول, أول واضع من الإيمان أبو الإيمان الشافع وهذا الحديث الحديد أول واضع له من حيث الخصوص أتزمع جيدا من هو الرامة ورموز أما من حيث العموم ففي تفسير من حيث العموم ففيه تفصيل كيف هذا التفصيل هذا هو الذي كنت أحب أن أتكلم عليه ولكن نقف هنا لأن ساعة الآن لأن تاريخ التصنيف في علم الحديث لم يكن على مرحلة واحدة كما ظن البعض إنما هو مر مراحل كثيرة حتى نضج وطال بل واحترق وأكل فهو مر مراحل وهذه المراحل كثيرة لكن الباحثون والمحققون من أهل العلم بالحديث قالوا هذه المراحل كلها لا تكاد تخرج عن المراحل الثلاث وهذه المراحل عندها نقف ان شاء الله وغدا عندنا درس العقيدة إذن سنقف على واضع هذا العلم ونتابع إن شاء الله وفي الحقيقه لو كان الأمر بيدي لا جعلنا غدر إن شاء الله أيضا في اتمام هذا الدرس ثم بعده العقيده والبخاري لعل في الأسبوع القادم لكن الامر يرجع للاخوه في الغرف ما أدري ماذا يقول ان سمحوا فغدا نتم هذه المبادئ لانها مهمه ثم ندخل ان شاء الله في متن النخبه هذه المبادئ اذا اتقنتموها سياتي ان شاء الله الكلام على قضيه الحديث تقسيم الحديث الى متواتر والى احاد على أنها تقسيم بدعي لم يكن معروفاً على انه الحذر إلينا من المعتزلة لأنه ليتضرعوا إلى بكون المسألة وردت بخبر أحد فيردون كثير من أشرات الساعة وكثير من أسماء الصفات بدرؤنا خبر أحد إذا غدا نتم على لا لكن الإخوة إذا أذنوا إن شاء الله غدا نفعل هذا ونقف اذا على واضع هذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليوم عندنا ورجل من الكرام عندنا معنا أحد المشايخ بل المشايخ ها إن شاء الله نستأذن ونعطيهم حقه من الضيافه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب خير